تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجاح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين تعالوا نبدد سوء الظنون تجمع بعد شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين تعالوا إلى الخير يا مسلمون مسلم. تعالوا لننجاح دنيا ودي تعالوا لنعموا ومنحوا بحب وغد ونصح إذا الحق نادى فنحن الرجال على الحق نثبت مثل الجبال ومهما استبدى علينا الطغا صبرنا وبالصبر كان النضال كتمنا مع الصبر نار الجراح لحمل السلاح ولما سمعنا نداء الجهاد على المستبد عزمنا الكفاة <تصفيق> ونصح الأمين دعاة إلى الحق لسنا طغاة ولسنا معد لنرضى الحياة كراما حينا ونحيا كرام ونبغي الكرامة حتى الممات ولسنا دعاة لسفك الدماء ولا أن بالأبرئة ولا أن نهدد أمن البلاد لديني وأرضي جميع الولاد تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا إلى دنيا ودي تعالوا إلى نمد الأياد عند الخطوم وندعو إلى الأمن بين الشعوب ونسعى إلى أن يعم السلام إذا القدس عادت لنا عن قريب هي القدس والقدس للمسلمين ولن نترك القدس للغاصبين ولن نستريحه إلى أن تعود هي القدس من صرى النبي الأمين Pe Noir wohnt den morus